استفاء القصاص 3 أولا أن يكون مستحقه مكلفا والثاني أن يتفق جميع المستحقين على الاستفاء والثالث أن يؤمن في الاستفاء أن, أن يتعدى الجانب أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني. الجانية الجانية مثال ذلك الشرط الثالث أن يؤمن بالاستفاء أن يتعدى الجانية أول يشترط أن يكون مستحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف ومن الذي له القصاص الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب أو سبب، كل من يرثه بنسب أو سبب، وعلى هذا الزوجة لها لها صوت ولا ما لها صوت، لا. لها صوت لأنها وارع، فكل من يرث المقتول بنسب أو سبب كالنكاح والولاء، فإنه يدخل في مستحق الاصطلاع. هل كان مقتول؟ لا لا، من يرث كل من يرث. فالزوجة والأولاد والأم والأب كلهم مستحقوا فلا بد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان المستحق غير مكلف فإنه لا يقتص من الجاني ما يقتص من الجاني وإن تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنا يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى عقل المجنون ولوغ الصغير معروف إلى أمد ولا أو يموت وينتقل الحق إلى وارثه لكن عقل المجنون إلى متى الله الله الله أعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولا يقتص لهم لابد أن يكون المستحق مكلفا فإن كان غير مكلف حبس الجاني حتى يكلف غير من لم يكلف وقال بعض آل العلم إن هذا ليس بالشر بشر وأنه وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غير مكلف عرفتم لا. وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟, لا لا يحبس يقال للمكلف ماذا تختار تختار القصاص تسسن منه ولغير المكلف نصيبه من الديه تختار الديه تكون الديه مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب, وأب وابن بالغ وابن لم يبلغ او يقتسمه الجاني ولا له لا؟, لا ام واب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ لا اخيرا لا المذهب لا, لا, لا, لا حت يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر رايه رايه القصاص او عدمه يعمل به الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك أن اتفقوا كلهم على الطلب... طلب القصاص فإن طلب أحدهم القصاص والآخرون طلبوا الدية يستوفى ولا لا لا يستوفى, لا يستوفى. ودليله من القرآن في هذه الآية فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباعه بالماروح الشرط الثالث أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني. ن يتعدى الجانب مناه إننا نأمن من أن يتعدى ضرر الاستيفاء إلى غير الجانب مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل امرأة قتلت زوجها والدليل لا هو حامل الآن نقتص منها ولا لا ما نقتص لأننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها على من على الجنين. على الجنين ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانع الحامل حتى ورعت الولد اللبن وفطن إذن ننتظر حتى لو اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه المرأة الجانية فإننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى لا. لا. إلى غيره نصب إلى متى <تصفيق> <تصفيق> حتى تضع <تصفيق> وتسقي الولد اللبع ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه حتى تفطمه هذه ثلاث شروط لاستفاء القصاص فإذا قال قائل فارقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استفاء القصاص فالجواب أن شروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت أو لا يثفت وشروط الا... الاستفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ أو لا ينفذ هذا الفرق بينهم فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما يثفت القصاص حتى لو كان أولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فإنه لا قصاص أما شروط, شروط استفاء فهي شروط لتنفيذه إذن أيهما ننظر أولا شروط القصاص ولا شروط استفاعة ننظر أولا في شروط القصاص. إذا تمت نظرنا إلى شروط استفاعة القصاص فإن لم تتم شروط القصاص فإنه من الأول لا قصاص شير. نعم إذا قتل الإنسان وليس له أحد نعم يكون لبيت المال اللي يارث ببيت المال طيب ذكرنا من الشروط أن يتفق أولياء المقتول على استفاء القصاص إلا أنه مر علينا أظن مذلمة أن شيخ الإسلام من تيمية اختار ما ذهب إليه الإمام مالك وهو أن قتل غيلة لا يشترط فيه اتفاق الأولياء ولا تكريفهم ولا شيء قتل الغيلة يقتل القاتل بكل حال لأنها فساد فساد في الأرض فإذا قتل الإنسان شخصا غيلة يعني جاءه على غره وقتله فإنه يقتل بكل حال ولا يحتاج لمطالبة لأن هذا من باب الفساد في الأرض إذ لا يمكن التحرز من قتل غيلة ما يمكن إنسان آمن مثلا في, في المسجد آمن في بيته آمن في سوقه يجي شخص يقتله هذا فساد عظيم ها؟ أو ناعم بين الناس يفترض. أو ناعم، أو ناعم. المهم على كل حال إن, إن هذا القول قول قوي، وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تشا تماسكوا إياه، أو تقاتلوا تضاربوا أو مثلا تسابوا وتشاتموا، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي يخير فيه الإنسان بين بين النظرة، إما القتل وإما الديه. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق ويسدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ولم يستفصل الشيخ قول الراجح إن يكون الراجح إن كانت المدة قريبة فلا بأس وإن كانت بعيدة فلا ينبغي أنه يستنى الجانب بل, بل يختار الإمام أو الصغير أو المجنون إحتراني ما يراني. إما القصاص وإما الديعة. جنوب عن المجموعة، عن نعم. إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها، هل يقبل صوتها؟ صوتها؟ إيه. صوت المرأة إنها, أنها تقول يعني مثلًا نعم نعم. بس لأجل, أن لأجل أنه أخيه. تقول والله ما أطلب لكن أهله يطلبون القصاص. إيه طلب. ما لا ما لا شيء. إلا لا رأي ثاني في رأي ثاني. يقولون إن أولاء الدم ما هم الورثة أولاء الدم هم عصبة القاتل العصبة الخاصة يعني من يرثه بالتعصيب لأنهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه والإنسان إذا بقى يعتز وينتخي من ينتخي في بعصبته أصبع. ولا يقول أنا زوجي في العنة <تصفيق> ها؟ ما نعم ما يوجد من بعض العرب قليلا هذا شيخ يصير في ضرر أما زوجك أو أخوه من أمه وصير من اضطرابة هؤلاء وانت أودك يقتر هذا الرأي الأخير الله أعلم هذا غير الأخير هو اختيار شيخ خلسام من تهمية شيخ خلسام يرى هذا أنه لا المقتول ليس الورثة بل هم الذين يرثون بالنسب ويخصوا أيضا بالعصد إذا اختلفوا في أولياء المت في اقتصاص وبيع يقدموا اقتصاص إذا طلبون إذا اختلفوا هي يقدم من طلباته ما يقدم اقتصاص لا لأنه الأصل لأنه ما اشترفوا ما اتفقوا على استفائي والذي لم يرضى كيف يرفض يرفض إيش يبغى الاقتصاد وباكتر أولياء رهان كيف لا نفسيه نصيبه ميرقنا إيه كانوا مبغيته ولا هو كل أثر بشين. سنتأسأل. يمكن يكتب، يمكن يصور، ممكن يأكل. ممكن يأكل. لا يبجينا حين فما أعتذر بعد ذلك فله هو عذاب علي. طيب بقينا في كلمة القصاص. القصاص هل معناه يحصل بإزهاق النفس أو لا يحصل إلا بإزهاقها بمثل ما جنى به القاتل؟ فالمشهور من المذهب أن القصاص يحصل بإزهاق النفس. وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف، ولو جنا بغير السيف، يقتل بالسيف ولو جنا بغيره. ويستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا قواد إلا بسيف، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم. نعم، فأحسن القتلة، ولا ريب أن القتل بالسيف أحسن من غيره. وقال بعض أهل العلم، بل إن القصاص من تمامه ومن العدل أن يفعل بالجاني كما فعل، لأنه على اسمه قصاص، مثل قصة الأثر يعني تتبع الأثر والمشي عليه، فيقولون القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. إلا إذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته، لا لكونه عدوانا، كما لو قتله بإسقاق الخمر أو قتله بفعل اللواط به أو بالزنا بها، وهي لا تتحمل يلد القتل وما شبه ذلك، وهو ما يفعله مثل ما فعل. واسترل لهؤلاء أولاً لأن هذا هو تمام القصاص أولاً يعني مثل الإنسان غال واحد غور بحبت نجي نقتل بالسيف اللي من أريح ما يكون لا نفعل به مثل ما فعل لأن هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالقتل بالغتيال أو بالخنق قصدي، يعني هذا يتأدى بالخنق لازم، أو مثلا صار يضربه مثلاً بحديدة، يضرب فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشكيه، فهذا أيضاً يفعلوا به، مثلاً هذا تمام القصاص، هذا هو تمام القصاص، ويسجلون أيضاً بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا واضح جدا ما هذا عام وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ويستدلون أيضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس اليهودي الذي رضى رأس الجارية بين حجرين جارية كان عليها أوضح من ذهب للأنصار فجاء اليهودي فأخذ الذهب اللي عليها والحلي اللي عليها ورض رأسها بين حجرين مليار بالله فأخذت المرأة قبل أن تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فأشارت برأسها النعم فأخذ الرجل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين فعل. فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة وأجابوا <تصفيق> عن قوله عن السدال الآخرين بقولهم لا قود إلا بالسيف فقالوا إن هذا الحديث ضعيف ضعيف فواه بن ماجه وغالب أفراد من ماجه كما قال شخص الإسلام غالب ما ينفرد به يكون ضعيف وثانيا التعليل اللي هم قالوا إنه من باب الإحسان والراحة أجابوا عن ذلك بأن إحسان القتلة أن يتمشى فيها على الشر يتمشى فيها على الشر فإن الله يقول ومن أحسن من الله حكما لا قوم وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات حجرات نعم حتى يموت ما ما نضرب بالسيف ونقول يقول إننا أحسننا قتله ولا لا, لا. أحسننا قتله فالحاصل أن أحسن القتلة ليس معنى راحتها معناها أن متمشى فيها لنص الشر وهذا متمشى فيها لنص الشر فإذا قالوا <تصفيق> فإذا قال قائل لعل رد الرسول صلى الله عليه وسلم رأص الاليهودي بين الحجرين من باب التشفي لأن اليهود أعداء فأراد أن يفعل من أجل التشفي به فالجواب على ذلك من وجهه أحدهما أن أصل القصاص من أجل التشفي ولا لا كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بعيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين فأصل القصاص ما شرع إلا لاجل أولياء المقتولة الذين صارت أكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاتل و... الجواب الثاني أن يقال هذا خلاف الظاهر أن يكون في الرسول من باب التشف لأنه موافق لعمومات الأدلة فمن أبتدى عليكم فأعتدوا بم... عليك... عليه بمثل ما أعتدى عليكم فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الآية واضح وهذا القول هو الراجح وهو اختار الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله وهو الحق أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني ولا ياذب الله كطعيده ورجله وإجه الثاني ورجله وأنفه ولسانه وأذنه وطلع عينه نعم نسوي مثله نعم. نعم. نعم نسوي به مثله وقد ذك وقد ثبت في صحيح مسلم أن العرانيين الذين يجتوروا المدينة ف الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في إثرهم فجاء بهم وقد تعالى النهار فأمر بآيونهم فسوملت وش معنى سمل العين تقوى, تقوى, تقوى, تقوى, تقوى بمسمار محمن على النار الله يحمى المسمار على النار وحتى تدبعينه تكحل به حتى تنفضه قالوا إنهم فعلوا بالراعي مثل, مثل هذا الفعل إنهم فعلوا بالراعي <تصفيق> مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه انا قول ايضا من قتل انسانا بالتمثيل يمثل به لأن هذا من تمام القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لقو... لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن المثلة ما يرد عليه من اخير تعليم بان ما يقول لا يجوز ان نفعل ما يقول هذا انا لا تابع ذلك بل حتى لو كان صار محرم يعني مم. لا يجب أين العدل معكم؟ هو ما أصطح؟ الحقيقة فيه عدل وتشفي لا. فيه عدل وتشفي <تصفيق> لكن معنا ناجم أنكم على أن تفعلوا شيئا محرما وهذا مما ما لي ما ذهب إلى الآخرون طيب نبدأ الآن فهمنا الآن بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة أولا شعود ثبوتي والثاني شروط استفاعي وثالثا كيفيته كيفية القصاص هل يكون أن يفعل بالجانب مثل المفعال أو يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر <تصفيق> الحر مبتدع وبالحر نعم خبر عجم ومجروح والباء هنا إما للبدرية وإما للعوض يعني الحر بدل بالحر بدل الحر أو الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس بمملوك الحر الذي ليس بمملوك وليس معناه أن الحر القبلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة إيش؟ بقية شروط القصاص لأن الحر المسلم لا يقتل بالحر الكافر <تصفيق> نعم فالسنة خصصها القرآن هنا مع أنه قد يقول قائل إنها لم تخصص لقوله يا أيها الأن آمنوا كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين يكون الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحر بالحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد بالعبد كذا من العبد المملوك فإذا جن العبد المملوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به مع أن الضرر هنا على من على السيد لأنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في في القصاص مقدم على حق السيد لأن هذا جنا، نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع مراحلة بقية شروط القصاص والأنثى بالأنثى تقتل الأنثى بالأنثى ها؟ طيب ولو كانت الأنثى المقتولة شابة والقاتل عجوز ها؟ نعم طيب. والحر بالحر لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل ودهك مجنون وهو فرد ماله أحد المقتول يقتل يقتل طيب العبد بالعبد العبد القاتل يساوي مئة ريال مئة ريال والعبد المقتول يساوي عشرين ريال لا ينظر إلى هذا لا ينظر نعم لا ينظر ينظروا إلى هذا واضح طيب نشوف الآن منطوق الآية الحر بالحر وهذا تمام مساوات العبد بالعبد كذلك العنثى بالعنثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد فيها الخلاف فيها خلاف. ها طيب إذا قلنا بأن الحر يقتل بالعبد فمفهوم الآية الكريمة أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله قال الحر بالحر فإذا كنا إذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فإننا نقول منطوق الآية أن الحر يقتل بحر ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد نعم نقول أيضا ومفهومها أن العبد لا يقتل بالحر أليس كذلك لا ما بعد وصلنا أن الحر لا يقتل بالعبد وهو يقتل به ولا لا يقتل، العبد يقتل بالحر العبد يقتل بالحر فتبين بهذا أن المفهوم ليس على عمومه أن مفهوم ليس على عمومه وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لأنه إذا قتل الحر بالحر فلا أن يقتل العبد بالحر من ذلك أولا ثم إن هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق أقوى منه دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم لا بيحدى ثلاثة الزاني بالنفس. والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول إن مفهوم الآية هذه غير مقصود غير مقصود لوجود الأدلة الدالة على وجوب القصاص والمؤمنون تتكافأ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واضح قتل بالعب... قتل العبد بالعبد واضح وهم تمام ومساواهاته والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب أولى والحر بالعبد هي المساة الأولى طيب الأنثى بالأنثى منطوق طوق اللهية الكريمة أن الأنثى تقتل بالأنثى طيب لو قتل الأنثى رجل الرجل, الرجل والفاعل لو قتل الأنثى رجل هل يقتل به بها ولا لا ها يقتل نعم وهذا دليله عموم الأدلة الدالة على أن نفس بالنفس وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بمرأة ولا لا هو رجل قتل بالمرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل لا لا من باب أولى لأنها دونه وقال بعض العلماء في المساعة الأولى إن الرجل لا يقتل بالمرأة إلا أن يدفع أولياؤها نصف الديا لأن يدفع أولياؤها نصف الرجل ما يقتل بالمرأة إلا إذا دفع أولياؤها نصف الدين ليش؟ قالوا لأن الرجل ديته كثر مرأة مرت فيه فإذا قتلناه بها فإن ديته تزيد عليها وهذا القول قول ضعيف جدا لأنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع أن كل منهما مال يباع ويشترى فلا أن يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من باب, من باب أولى من باب أولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة إلا الزوج مع زوجته إذا قتلها فلا يقتل لأنه سيد لها قال الله تعالى وَأَلْفَ يا سَيِّدَ هَا لَدَ الْبَعْدِ والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها أم غير زوجها نعم ألماذا يا شيخ يقتل بيه يقتل كيف يفرقون المرأة بعد العبد الأمثى بالأمثى بعد العبد وشلون يطمنون يقولون ما يعني ما يقتل العبد فر بالعبد يقتل فر بال. إيه معلوم لأنهم كلهم احرار طيب يعني ما يستدلون بالآية هذه أو شو؟ بالآية هذه هم يستدلون بالآية. هم يستدلون يقول الله يقول حرب الحر الحرب إيه فلماذا جاء الابعدين؟ إيه ولهذا لو ك... لو كانت الأنثى حرة قتلت أنثى عبده ما تقتل هي على على على مذهب على مذهب مشهود إثنان فولد تجوز لا ما تجوز المذهب ما تجوز طيب يقول ال والحرب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع فمن عفية من هري شرطية والفاعطفة ومفرعة أيضا تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفيا له من أخيه عفيا له من أخيه من المعفولة القاتل يعني فأي قاتل عفيا له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وقوله من أخيه من المراد بالأخ المقتول المقتول أي من دم أخيه أي إنسان عفية له من دم أخيه شيء فاتباع وقوله فاتباع خبر مبتدى محذوف التقدير في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول واجب هذا على وراثة المقتول يعني إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك يكون بالمعروف وأداء إليه أي إلى العافي أداء إليه منين الأداء من القاتل وأداء إليه بإحسان يعني على وجه الكمال وإنما نص على الإحسان هنا والمعروف هناك لأن القاتل المعتدي لا بد أن يقابل هذا العدوان بالإحسان بأداء الدية بالإحسان بأداء الدية أما أولئك العافون فإنهم ما جنوا فالأحسن حين عادلوا عن القتل إلى الديه، وقولوا فمن وفي له من أخيه شيء شيء هذه نكرة في سياق الشرط من فتعموا أي شيء لو فرض فلد عندنا مسألة من مسائل الفرائض صحت من من عشرة ملايين مثلا من عشرة ملايين وفيهم واحد لف واحد من العشرة ملايين وعفى لا قصاص ولا قصاص ولا قصاص ولا فرق بين أن يكون قريبا للقاتل أو زوجا له ما ماشي بهذه فيه في القطلة الحضر بالفضل يقول إن قصاص يكوت المنطوخ في الحكم نوافقهم في الحكم أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم هذا يسمى مفهوم موافق مفهوم مخالفة أن يخالفه في الحكم ها؟ طيب فقتل فقتل العبد بالحر ثابت لكنه مفهوم موافقة لأنه يوافق قتل الحر بالحر فهو أولى منه قل لا طيب أما أما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور أهل العلم مفهوم مخالفة يعني أن الحر لا يقتل العبد وعند أبي حنيفة مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة على أن من هذه الآية يعني لا شك أن الحر أعلى من العبد ولا يمكن أن يكون مفهوم موافقة لكنه أخذهم من نصوص أخرى عامة على قد نفس بالنفس. إذا عندنا مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة أن يقتل العبد بالحر. كيف ذلك؟ لأنه إذا قتل الحر بالحر، فقتل العبد به. أم ب بأول. إذا فقد وافق المنطق الحكم. يقتل العبد بالحر. مفهوم مخالفة. لا يقتل الحر بالعبد أولى لأن الحر أعلى أخل الجمهور بهذا المفهوم وقالوا أن الآية تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الله قال الحر بالحر أبو حنيفة خالفهم في هذا وقال يقتل الحر بالعبد لكن مو من الآية دي. الآية هذه تدل على ما قال الجمهور أنه لا يقتل الحر بالعبد لكن أبو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص أخرى عامة أفهمتم الآن؟ <تصفيق> طيب قوله العبد بالعبد بالعب فيها دلاث منطوق والشيحة ماذا؟ هو العبد يقتل بالعبد أن العبد يقتل بالعبد وفيها دلاث مفهوم هو أن العبد لا يقتل بالعبد والحر لا يقتل بالعبد سيدا هو لا قال العبد بالعبد إذا العبد بالحر لا ما دخل في المنطوق والحرب بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم في الآية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالف؟ من هذا على ما قررنا قطب القديم موافق لا فيه تقسير <تصفيق> أما قتل العبد بالحر موافر. فهو مفهوم موافق مفهوم موافق وأما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى أن أبي حنيفة لكن أبو حنيفة يثبته بدليل آخر يثبت قتل الحر بالعبد بدليل آخر طيبوا الجمهور كيف قالوا أنا دليل اللي نعم يقولون يعني ما أيه يقولون ان السبب في ذلك العلة أن العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الأموال ولا يمكن أن يكون الذي بمنزلة الأموال كالبعير والشات يقتل به. <تصفيق> النفس بالنفس هو, هو على كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا أن الراجح أن الحر يقتل البعث وأنه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلنا وإذا كان وقت السيد بعبده فلا لا. نقتل الأجنبي لا. لا. لا. لا. من ببيعه. تقدمنا تقدم الر... الراجح <تصفيق> <تصفيق> طيب الأنثى بالأنثى فيها ثلاثة منطوق وثلاثة مفهوم أبدا في ما هو المنطوق ان لا تقتلوا طيب ذلك تقتل ورجل... ان ان الأنت... تقتل رجل ولا ما تقتل هذا له منطوق انه منطوق المنطوق إنه... إنه تقتل, المنطوق تقتل مع... ها بيدي دل... بيدي دل أخرى... المفهوم بس المفهوم من الايه المفهوم إيه؟ م... الحكم المفهوم من لا تقتل نعم، ولا الرجل، ولا الرجل بالأنثى، سدأ؟ نعم. طيب، هذا مفهومها زيد؟ نعم. المفهوم هذا مخالفة إلى أن الأنثى لا تقتل بالرجل مفهوم مخالفة، ولا مواقف؟ الأنثى لا تقتل بالرجل يعني إمرأة قتلت رجلا ما تقتل به؟ تقتل، تقتل، لأنها إذا كانت تقتل بالأنثى. فمن باب أولى أن تقتل في الرجل أولى <تصفيق> مثل اللغة طيب قتل الرجل بالأنثى من هذه الآية مفهوم مخالفة هل مفهوم مواقف مفهوم مخالفة لأن الرجل أعلى من الأنثى أعلى من الأنثى أولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا إلى الآية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا أدل وقد قال به بعض أهل العلم قال به بعض أهل العلم إن الرجل لا يقتل بالمرأة وقال آخرون إنه يقتل بالمرأة لكن يعطي أولياؤها أولياؤه نصف الدية نعم لأنه كتر الدية مرتين طيب إذن مفهوم الآية مفهوم مخالفة أن الرجل أن الرجل لا, لا يقتل <تصفيق> وهذا لو, لو لم يكن نصوص أخرى لقلنا به لقلنا به لكن عندنا نصوص أخرى تدل على أن الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس بالنفس النفس بالنفس طولة وكتابنا عليه فيها أن النفس بالنفس وكذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث إلى أن قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم هذه نصوص عامة وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة وهو قتل لهود بالجاره الأنصارية هذا ما في احتمال بالنسبة للحرة بالأمن تصير منطوق لما تكون قاتل الحرة بالأمان من باب مفهوم مواقع مفهوم مواقع مفهوم هذا من ما أعطاه بعض البيئة؟ أيها بسم الله لا لا ما أعطهم شيء أبدا اسم يقتل هذا بس رئاسا منهم لما كانوا ديئة كان الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا أرش فهو طوي. لا ما هو كيف نبدأ لابد قال؟ إن قتل اليهودين نعم من باب الإشتاد في العرب نعم نفسي نرد عليه ب... ب... بأكس ذلك لأن الأصل الأصل قصاص ما لمن حق، ولهذا آ... لم... ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما, ما قتلوه حتى اعترف بناء على قوله الأصل قصاص طيب وك... وكذلك أيضا <تصفيق> العموم أن النفس بالنفس طيب الآن هذه الحقيقة دلالة المنظوق والمفهوم هي جديدة عليكم لأن ما تكلمنا بها أثناء الشرح أثناء التفسير لكن ينبغي أن نعرف من دلالة اللفظ على معناها دلالة النطق و دلالة مفهوم هنا تجد التفسير هنا ما الذي يقول دلالة يقابل الأكفاء ببعض أيام لأن هذا هو الذي به المقاصرة الكاملة من كل وجه في, في الأجناس والصفات في الأجناس الذكر الأنثى بالأنثى وفي الصفات الحر بالحر والعبد بالعبد إذن في كل مفهوم مخالف يحتاج إلى دليل حتى نثبت لهم أي نعم وإلا أن نثبت كل مفهوم مخالف لا بد من دليل وإلا أثبتنا له خلاف الحكم المذكور إذا كان هناك مفهوم مخالفة هناك نص عام نعم. ما هذا بقوة هذا لا أن يقولون العلماء إذا تعارض منطوق ومبهم فالمنطوق مقدم. ولو كان عام. ولو شيخ بالنسبة للمفهوم موافق الذي كنا من أنثى بالأنثى. أخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحار. نفسه. الأنثى بالأنثى. إيه. إنه ما قالوا الأمر. منطو منطوقها. إيه. منطوقها أن الأنثى تقتل بالأنثى. حرة كانت. أو عبدة عبد. عام. ما فيه. يعني ما في ذكر لأن حرة أو غير حرة، فالأنثى تقتل بالأنثى حرة كان توما، فقنا الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى عرفتم الخلاف فيها، التعريف فيه يعني أنهم إنه ما ذكروا إنه الأم، نعم أول يعني يكون ما ذكروا هذا بإعتبار الجنس ما هو بإعتبار <تصفيق> فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل، لا. الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل، الأنثى بالأنثى ما قالت أما ولا حرة، لا. ما ما في أما ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر بالذكر الذكر المملوك الذكر المملوك وسكت عن الأمة يعني داخلها في عموم قوله الأنثى بالأنثى نعم ننظر الدين إيش؟ الدين ننظر الدين فهمين حب ما حضرت القصاص له شروط أربعة لا قتل إيه إيه لا ما... ما ينظر ما ينظر يعني يعني مثل تقول انه إنه هذا لأنه كافر وليس مسلمة هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجبرو بهذا قلنا عباد إن إن الحر نعم. نعم. من الحرب بالعهد كما الفادم تصنيف الحرب بالعهد بالعهد بالعهد هو كما قال قلنا للأخ محمد كنا الفادم سمحه له قلنا الفائد من هذا أن تمام القصاص ما يكون له بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعبد مقتول بعبد وعبد مقتول بحر وعب فهذا لتمام المقصر في الجنس وفي الوصف أما, أما مسألة إذا اختلف الأوصاف فهذا شيء أنت تعمل مقصر على أشياء النجوم لا مهم صحيح ممتصف. لا العبرة بعمل الأفضل الشيخ فالأمثلة الحر بالحر هذا ما تكون أمثلة على أول آية تبالك المقصص بالقتل تنقضي على مقصر المخالفين هي أصطفا بيان لقولها القتل بيان نعم أمسنا نحن نقلنا إنما ذكر هذا من أجل تمام المقاصة لأن القصاص إذا كان حر بحر تم القصاص جنسا واصفا حر وذكر بحر وذكر وكذلك الأنذى بالأنتى وكذلك العبد بالعبد ما في الأشكال الحديث طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من أكل شيء سقوط القصاص في أحد الورحة يا قولي سمنظيره من أخي من شيء لأن أفا واحد من مئة مثلا في صفر وش وجه الدلال من الآية قولي شيء شيء وش وجه الدلال من كلمة شيء توتكه انا والله نعم زيد ايذا كن مش وجه الدلالة انه إذا عفى أدنى واحد من الورقه سقط القصر لا فيها. فيها. فيها. نعم سالم لا في سياق الشرق فتُفيد العموم النكر في سياق الشرق العموم ومن عفية شرطية نعم طيب ما توقع يا شيخ من إذا ما الفائدة يا احمد العبيدي من قوله كتب عليكم القصاص ماش الفائدة اذا كان من إنه إذا عفو إن العكوجائز جائز رفع؟ من قولك كتب عليك المقصات؟ <تصفيق> إذا عرفت موفي أما إذا أنا إذا ما صار بلا إذا قي كتب عليك إن شاء ما صلاة يلزموفي وكذلك أيضا إذا أخذنا الخطاب العام يا أيها الذين نعم كتب عليكم أيضا يكون خطاب الولاة الأمور يعني مفروض عليكم أن تقتصوا إذا طلب وهذا الفرض ليس بالنسبة لمن له الحق من له الحق إن شاء عفا لكن من عليه الحق ومن عليه تنفيذ الحق وهم ولاة الأمور ماذا تريد حاليا على هذا لا لأن له لأن الحق إذا شاء عفى ومن كان مخيرا بي بين شيئين فلسه من عليه فلسه من فرضا عليه نعم يدخل بها أولاة الأمور ومن والجاني إيه. ومن له الحق إيه. فهو مكتوب عليهم كلهم لا لا من له الحق لا يمكن أن يكون مكتوبا عليه وقد قيل له من عفر له من أخي شيئا فالتبعهم أضل إذا عفى ماهما كان لو كان فرضا عليه لكان غير مخير طيب قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم رسول حجاج المشر في قول بعد ذلك ماجنة ماجنة ماجنة ماجنة ماجنة ماجنة بإحسان أعلم ليس أين وهنظرنا قاعدا نعم خذ رائعا ماجنة عجيب ما الله حسناً قد نعم قال الله عزوجل فمن عُقِيَ له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي فالواجب اتباع هي خبر تمثوث تقديره فالواجب اتباع بالمعروف ممن له الحق يعني أن يتبع المعفو عنه بإيش بالمعروف <تصفيق> وأداء إليه بإحسان أداء يعني والواجب أيضا أداء إليه أي إلى العافي بإحسان منين من, من, من, من القلب <تصفيق> الذي عفيا يؤدي بإحسان والأداء فرَّضَهُ الله بإحسان والاتباع بالمعروف وذلك لأن المتبع الذي أسقط الدم ليس كالذي أحسن إليه بإسقاط القصاص فإن الأحق بالإحسان من الذي عفي عنه بإسقاط القصاص أحق أن يكون محسنا بأدائه بخلاف العافي الذي انجرح قلبه من قتل له من أوليائه فلهذا خوطب بأن يؤدي بالمعروف والمعروف أقل رتبة من الإحسان وقوله وأداء إليه هنا الضمير إليه مفرد فمن عفي له من أخيه شيء فأداء إليه الضمير مفرد ومرجعه أين هو إلى أخيه مرجعه من العافي المفهوم من قوله عفيا ولهذا مرجع الضمير لا يكون فعلا أبدا مرجع الضمير لا يكون إلا سمنه لكن إما سابقا أو لاحقا أو مفهوم من السياق أو مفهوم من الفعل السابق اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب هو الضمير يعود على أي على المد... العدل المفهوم من اعدله أداء إليه إلى العافي المفهوم من عفية المفهوم من عفية ووقوله بإحسان البهادى للمصاحبة وهي كذلك في قوله بالمعروف يعني فأداء مصوب بإحسان من غير مماطلة ومن غير نقص بل يكون تاماً والفوائد النتائج بعد ولا لا فواى دعتهن نجادلها بعد انتهاء قال تعالى ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحم ذلك المشار إليه كل ما سبب من وجوب القصاص ومن جواز العفو تخفيف من الله تخفيف من الله في مقابل وجوب القصاص في مقابل وجوب القصاص وقد ذكر من المعباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرض الله فرضا فرض عليهم القصاص فرضا هذه هذه الأمة خفف عنها فلم يجب عليها القصاص لأن الإنسان قد يكون لديه رحمة بالقاتل وقد يكون القاتل من أقاربه وقد يكون هناك اعتبارات أخرى فلا يتمكن من تنفيذ القصاص في حقه فخف ولله الحمد على هذه الأمة وقوله من ربكم الرب تقدم لنا معناه كثيرا أنه الخالق المالك المدبر لخلقه كما يشاء ولكن الرغوبية قسمان عامة وخاصة العامة هي الشامل لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم والخاصة هي المختصة بالمؤمنين وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى آم. عامة والثانية خاصة هنا قول تخفيف من ربكم من باب العامة هو الخاصة من باب الخاصة لأنه يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اقصاص بسهولة سالم هذه نبي نذكرها إن شاء الله بالفوائد إن شاء الله تعالى فعنا وهل العفو أفضل مطلقا أو في التفصيل؟ وقولهم ورحمة تخفيف من ربكم ورحمة رحمة بمن؟ بالجميع رحمة بالجميع بالقاتل حيث سقط عنه القتل وبأولياء المقتول حيث أبيح لهم أن يأخذ العوض حيث أبيح لهم أن يأخذوا العوض لأن الله سبحانه وتعالى من الجائز أن يقول إما القصاص أو العفو مطلقا ولكن من رحمة الله أنه أباح هذا وهذا فهو رحمة بالجميع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قول فمن فمن اعتدى بعد ذلك من هذه اسم شرط وفعل الشرط اعتدى وجوابه جملة فله عذاب أليم وعذاب بمعنى عقوبة هو بمعنى مؤلم وقد مر علينا كثيرا أن أليم في اللغة العربية تأتي بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحاب هجوع أمن ريحانة الداع السميع أي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع فأليم بمعنى مؤلم يعني موجع والعياذ بالله وقوله من اعتدى قلنا انها اسم شرط واسم الشرط يفيد العموم وهل المراد من اعتدى من اولياء المقتول بعد اخذ الديه او المراد من اعتدى من الجنات القاتل اذا قتل اذا إذا عنه اذا اعتدى مرة اخرى فإنه له عذاب أليم يعمل. يعمل. أو يشمل الأمرين يشمل الأمرين نعم يشمل الأمرين إذا شمل الأمرين فما المراد بالعذاب العليم فيما إذا كان المعتد القاتل الذي عرف عنه قال بعض العلماء إن المراد بالعذاب الأليم هو أن يقتص منه لا محالة إذا عتد القاتل مرة ثانية بعد أن عفى عنه فالعذاب الأليم أن يقتل من أن يقتل بلا محاله وبلا تخير وينعف عنه وينعف عنه ولكن الصحيح أن المراد بالعذاب الأليم عقوبة الله عز وجل وأما حق آدم من القصاص أو عدمه فإن القتل الثاني كالقتل الأول يخير فيه أولياء المقتول بين العفو والقصاص بين العفو والقصاص أما بالنسبة لأولياء المقتول الذين أخذوا الدية وأسقطوا الغصاص فإنهم إذا اعتدوا فلهم عذاب أليم مؤلم والاعتداء منهم متصوع أنه يأتي أحد ويندمهم يندمهم يقول كيف هذا يقتل مثل أبوكم وترعون تأخذ الدية معنى ذلك أن الدراهم أحب لكم نبوك يا الطمميع اللي فيكم ما لا فيكم ثم يندفعون, يندفعون يندمون على ما مضى فيندفعون ويذهبون ويقتلون القاتل هذا ربما تقع ولا سيما عند أهل الجهل فنقول هذا الذي اعتدى بعد أن وقع العفو إلى المال له أذاب أليم ويقتص منه لأولياء المخصول وللأ <تصفيق> نعم يقتص منه كالأولي. إذا طلب أو المقتول أن يقتص منه يقتص منه كالأول. <تصفيق> واضح يا أحمد؟ طيب يعني تدي واحد ما من الوراثة مثل أبناء المي... المقتول عافو؟ إيه عمه يعني؟ إيه يقتلون هؤلاء إذا طلب أو المقتول أن يقتلوا قتل. <تصفيق> <تصفيق> يعني ما يقال إن قتل <تصفيق> إن قتلاص. صاحبهم يبهى يوجب القصة يوجب سقوط ما نقول هذا لكن يقتل الاقتنى ولا أبنى الحروح. يقتل لذي ولكن ما عم من بعضهم تقلوا عن ثلاثة الصورة تقلوا وهي هو أنه عفر لولياء ثم قاتلوا القاتل بعد نعم بكل حاجة ما عدي الأول ذكروا ما هذه ما هادل لكن على كل حال تقدمنا لأولوقات الغيلة على رئيس شر... شرص سام وملهم مالك إن ما في خيار نعم هذه الرسول يقول لا أعافي رجلاً, رجلا قتل بعد أخل الدلو بالطهير يقول لا أعافي رجلا قتل بعد أخل الدلو وش وإيش وإيش منزلته؟ من صح؟ أنا كل حال ينظر في الحديث هذا. إذا صح هذا الحديث فهو يدل على ما ذكر الأخ رأي. شيخ. إذا, <تصفيق> إذا قتل إن إنسان يعني قتلوا هذا القاتل شرد أو ليه أيه يسولف؟ يعني مثل هو هو أبو وهو تغيب بعد ما قتل هذا. <تصفيق> هذا الرجل تغير يطلب حتى يو... يو... إذا ما وجدوه إذا ما وجدوه يسلموا يعني أين القارب نعرفه نعرفه ولا تزور وزارة مزاخر نعم <تصفيق> نحن نشوفها يسيرون هنا وليا لأنه نعم لا ما كده كل القريب اللي جراد قاله بتعارف يجربت تعارف كلهم يمكن يخشون انهم غايبين يخافون انهم غايبين او انهم يدرون المحل نعم اوضانع نعم وش طلب طيب ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياه يا اولي لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياه لكم خبر مقدم وحياة مبتدى مؤخر وفي القصاص في أي قصاص أل للعهد الذكري يعني قصاص في القتل لكم فيه حياة طبعا قال في القصاص حياة كيف لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل نعم نقول نعم الله ما قال ولكم في القصاص حياة القاتل قال حياة لكل مجتمع ولهذا جاءت منكرة للدلالة على عظم هذه الحياة فالتنكير هنا للتعظيم يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كل أما بالنسبة للقاتل فهو يعدم لكن إعدام القاتل حياة للجميل خلافا لمن كفروا بدين الله وادعوا أن قتل القاتل إتلاف نفسين وعدم قتله اقتصار على نفس واحدة. هؤلاء من جهلهم وسفههم لو عقلوا لهذا قال يأو للألباب يأو للعقول لو عقلوا لعلم أن قصاص زيارة إتلاف كل حياة ولا يكون في القصاص حياة ووجه ذلك أن من علم أنه سيقتل قتل فإنه لا يرتدع ما يقتل سهل لا فيكون الذي بصدد أن يقتل يكون سالما بسبب الخوف من القصاص هذه واحد ثانيا أننا إذا قتلنا القاتل يعني تجرأ هذا وقتل وقتلناه صار غيره إذا هم بالقتل ذكر قتل ذلك الرجل ممتنى فصار في ذلك حياة حياة لشخصين للذي يهم الإنسان بقتله والثاني وللقاتل لأنه لأن الذي هم بقتله لو قتله أعدمه ثم هو يعدم فيذهب نفسه ثم في حياة هاتين نفسين يحيى نفوس أخرى كثيرة ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حيات حيات يعني حيات عظيمة بالغة مؤكدة يقال إن هناك كرمة شائعة في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل وهذه عندهم بمنزلة رفيعة في البيان والفصاحة والمعنى أيضا لكن إذا رأيت القرآن ولا مقارنة ما نقارن شيء بالقرآن لكن إذا رأيت القرآن هذا التعبير العظيم عرفت أنه في غاية ما يقوم من فهذه الجملة اللي هم يقولون ما فيها ذكر للحياة إطلاقاً كلها جامجة سوداء قتل بقتل ولا فيها أمر إيجابي أيضاً إنما, إنما قضيتها سلبية قضيتها سلبية أنفر قضيتها سلبية لكن لكم في القصص الحياة قضيتها إيجابية وفيها أيضا نص على العدل في القصاص وفيها ذكر الحياة التي التي هي محبوبة إلى القلب وإلى الناس ولكم في القصاص حياة ثم قالت تعالى يا الألباب يعني يا أصحاب العقول لعلكم تتقوم فدل هذا على أن غير العاقل ما يفهم من على ولكن في قصاص حياة ياألألباب لعلك تتقون قدم أن هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من القصاص وأنه حياة ووجه ذلك أن القاتل إذا علم أنه يقتل نعم فإنه لن لن يقدم على القتل، وكذلك إذا نفّذ القتل في القاتل فإن غيره لا يقتل، لا يقتل، فيكون في ذلك حياة للناس، وفيها أيضا حياة معنوية، لا حياة حسية، وهي إقامة العدل بين الناس، وإقامة العدل لا شك أنه حياة. الناس جميعا فإن الناس إذا رأوا أن العدل يقام حتى إنه يقتل الشريف بالوضيع نعم فإنهم بذلك يطمئنون على حبوث العدل وأن الحكم على وجه الكمال ففيه حياة حسية وفيه حياة معنوية ما هي المعنوية حسين ما هي الحياة المعنوية في القصاص إقامة العدل بين الناس وقوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة إذا عممنا القصاص بحيث يشمل النفس فما دونها صار المدار في الحياة أصلها وكمالها أصلها وكمالها أما إذا خصصنا القصاص بالنفس فقط المُراد بالحياة أصل الحياة مثال ذلك إذا قلنا ولكم في القصاص أي في قتل الجاني بالمقتول صار صار حياة هنا المُراد بها بقاء ال دقاء دقاء الحياة أي أصلها إذا عممنا وقلنا ولكم في القصاص حتى فيما دون النفس كالقصاص في الجروح والقصاص, والقصاص في الأسنان والقصاص في الأطراب كاليدين صار المرض بالحياة أصلها نعم بعد وكماله يعني أن من علم أنه إذا قطع يد فلان قطعت يده يخدم على القطع إلا ما يقف طيب إذا أقدم على القطع فقطع هل تبقى الروح ولا تفوت تبقى, تبقى الروح إذن إذا عممنا الآية صار المراد بالحياة هنا أصلها إذا كان القصاص عندكم, عندكم الجواب عليكم أصلها إذا كان قصاصا في النفس وكمالها. إذا كان قصاصا فيما دون النفس في الجروح والأطراف، لأن القصاص كما يجري في الأنفس يجري في الجروح ويجري في الأطراف. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصاص الجروح القصاص، فأثبت الله عز وجل القصاص في الجروح، وقال السن بالسن والعين بالعين. والأنف بالأنف هذه في إيش؟ في الأطراف هذه تسمى أطراف يعني أعضاء وأجزاء من الإنسان القصاص كما هو في النفس هو وثابج في هذا أيضا ولنتعرض قليلا لشروط القصاص في الأطراف يشترط للقصاص في, في الأطراف شروط الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس أن يكون جاريا بين المجني والجاني والمجني عليه في النفس فإن لم يجري القصاص بينهما في النفس فإنه لا يجري فيما دونها وعلى هذا فلا تقطع يد المسلم في يد الكافر, الكافر ولا تقطع يد الوالد بيد الولد هذا سلاح المشروع ولا يد الحر بيد العبد واضح ولا يد المعصوم بيد المعصوم لأنه لا يجري اقصص في النفس في هذه الأمور فلا يجري ها على يجري فيما دونها طيب المعصوم هو من لا يحله قتل لا مسلم ودمي ومعاهد ومستأمن طيب الشرط الثاني المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع المماثلة بين الطرفين في الاسم والموضع يعني يمين بيمين ويسار يسار ورجل برجل ويد بيد فلا تؤخذ اليمين باليسار لماذا؟ اختلافهما في الموضع اختلافهما في الموضع ولا تؤخذ يد برجل لاختلافهما في الاسم بد من الممثلة في الاسم والموضع نعم طيب هل يؤخذ الإبهام بالخنصر؟ الخنصر ده. في النصر لا لا. لا. لا. لماذا في الاسم اختلاف الموضع اختلاف الموضع والاسم صحيح لأن هذا الإبهام هو صحيح كل من مصبع طيب هذا الشرط الأول والشرط الثاني هذا الشرط الثاني، <تصفيق> الثاني <تصفيق> الشرط الثالث ألا تكون يد الجاني أكمل من المجني عليه بالصحة والكمال أو أعلى لا تكون يد الجاني أعلى من المجني عليه ما هو دسلنا يد الصليحة أنه نقول ألا يكون طرق اللي يكون طرف الجاني أعلى من طرف المجنّي عليه في الصحة والكمال، فإن كان أعلى لم يؤخذ به، إن كان أعلى لم يؤخذ طرف المجنّي عليه يدل نعم قطع إنسان يد شخص شلا ويد الجاني سليمة. ما رأيك؟ ما تقطع؟, لا تقطع. ما تقطع. ما تقطع. ليش؟ <تصفيق> لأن يد الجاني أعلى منه، أعلى منه. ما في أشلل. وذي شلة ما تتحرك. كذا. طيب. قطع رجل يده كاملة الأصابع. يد إنسان ناقصة الأصابع. ما هو إلا ثلاثة. والبعض قطع. ما تقوله؟ تقطع ولا لا؟ هاه؟ لماذا؟ لأن أكمل. لأنه أكمل. هذه عادتها ها عادة ساقع كاملة وهذه ناقصة. ظاهر طيب. صحيح شيء. هذا صحيح. أعور أعور العين اليمنى وعينه ليست صحيحة. طالع عين راشو لجسرة غير أعوام. تطلع عن اليوم. تفهمين؟ الجاني عني عينه اليسرى صحيحة، وعينه اليمنى عورة مشو، والمجنى عليه كلتا عينيه صحيحة. فالجاني قطع عين السليم اليسرى الممتلئة العين؟ تقلع عينه سطري عينه هي اليسرى ما له عين ها هي مقروعه عليه لا ما اقول ما هذا واحد ما له عينين ها ما له كذا العين هذه وقلع العين اليسرى من شخص نقلع عينه نقلع عينه اليسار من اليمين الله موجود أقولك العين اليسرى صليب واليمنى عورة ما هو يشوف بها ها ما يشوفه هاك ما تصورت عميز. عميز. تعرفون الرجل الأعور اللي ما يشوف اللي بعين إيه إيه إيه هذا الرجل الأعور مفهوم هذا واحد عينه اليمنى ما يشوفه وعينه اليسرى يشوف بها تماما الآن؟ سليما هل لست أقول لهم سليم. طيب اعتدى على رجل وقلع عينه اليسرى على رجل يبصر. شوف كل عيونه وقلع عينه اليسرى هل تقلع عين الأعور ولا ما تقلع؟, تقلع. على القاعدة ما تقلع آه. على القاعدة ما تقلع؟ لا تقلع, لا تقلع. طيب تتقي خيارة الآن إذا قلعنا عين الأعور أذهبنا بصرة صار أعمى ما يشوف صحيح هو أنه قلع العين اليسرى من ذلك الشخص لكن بقي يبصر ونحن إذا قلعنا عينه بقي لا يبصر بقي لا يبصر فلهذا اختلف في ذلك أهل العلم منهم من قال تقلع العين اليسرى تقلع لأن الله يقول الجروح قصاص العين بالعين العين بالعين فتقلع وكون هذاك ما يبصر إذا قلعنا عينه مهم منا ومنهم من قال لا تقلع لأننا نذهب الآن منفعة كاملة من هذا الجانب منفعة كاملة وهي منفعة الإبصار عما ذاك ما ذهب لمنه إلى نصف منفعة ولكننا نلزمه بيدية كاملة نلزمه بيدية كاملة بينما أن العين فيها نصف الدية يقول الآن نلزمك بجاة كاملة عوضا عن المنفعة التي أبقيناها لك دعنا أبقينا لك إيش؟ بصر منفعة, بصر البصر. بصر. <تصفيق> ولا لا؟ منفعة البصر كذلك ف... منفعة البصر فنفقي لك عينك ولكن تدفع دية كاملة لذلك الردو مفهوم فالمسألة خلافية يعني كل من القولين له تدقيق. الذين أخذوا بالعموم قالوا ما لنا وله هذا رجل أعور عوره ليس منا. والذين أخذوا بالمعنى قالوا إننا لو, لو, لو أننا اقتصصنا منه ما تم القصاص ما تم القصاص. لماذا؟ لأننا جنينا عليه بأعظم. وشوفه في ذهاب البصر. فهو مثل الذي السليم مع عدد الشلة لكن نظرا إلى أننا أبطينا لهم أنفعة كاملة وأنفعة البصر نقول إنك تدفع لهذا دية كاملة, دية كاملة وبعض العلماء يقول لا ما نقص لأننا نذهب بصره ولا نعطيه دية كاملة فلنعطي المجنع عليه نصف الدية لأننا ما أخذنا العين منه واحدة فقط، عينا الواحدة فقط، فنحن لا نعطيه إلا نصف الدية، فهذه أقوال ثلاثة بالمسألة. صحيح. صحيح, صحيح, صحيح, صحيح الصحيح صحيح إن شاء الله يأتي في باب القصاص. نعم. يأتي في باب القصاص. هذه جاءت عرضاً. نعم. فلو فقى العين المُناظر للعين اللي هي يعني لا يفسر بها. يعني هو أعور العين اليمنى وفقى العين اليمنى. إيه نعم نعم. توخى العين اليمنى. الجاني عين اليمنى ليس بها شيء. إيه نعم. طيب مدعاه لأي واحد أعور أنه يعتذي على الآخرين <تصفيق> يعني هو عنده عين اليمنى لا يبصر به قد تكون موميدة بس لا يبصر به موجود. طيب لو قلع إنسان إنسان انقطع يد شخص سليم ويده شلأ يده شلأ وطلب المجري عليه القصاص تبطى ليه تقطع تقطع ليس الان بالعكس الشلاء. اللي إحنا قلنا اللي قلنا يد يدلجاني سليمة والمقطوع شلة هذه بالعكس هذه بالعكس يمكن كيف بالعكس لا تساوي الشيء صوت طيب وش الفرق بس ما يمكن يقطع أي شيء لا يمكن لأنها شلة ما قال يقطع بها اليدين لا إحنا لا نحن الذي قطع لكل اعتداء بيع عن القط لا لكل اعتداء يقطع باليد الشماله عصي لا يقطع هو هذا رجل الشلاب في يقطع بلاد الثانيه سليم خلاص يثبت لازم يقطع سليم لا لا ما لا لا يقطع لعدم التساوي يعني مثل رجل يده اليمنى شله قطع يد إنسان يمنى سليمه فطلب المقطوع يده طلب أن تقطع يد الشلة يد نعم نقول تقطع ما في مانا. لأن يد الجاني الآن أقل من يد المجنية عليه طيب ما رأيكم في فيما لو قطع إبهام الرجل الوسرة وهما له إبهام الرجل الوسرة وقال المجني عليه اقطعوا ابهام رجله اليمنى يمكن اي لا نعم هذا يمكن... ما ما الرجل ماذا الرجل كله هو. <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني اذا يا اخواننا الشروط اللي اللي وصلنا الان صار ما له قيمه كنا يشترك هي شيخ لو اخذنا كل من ناقص عنده طرف يقطع النظير ليه في في في, في مجني عليه يعني ويستلم لا ناس ما يسلم. من ناقص ما يسلم الكامل هو اللي يسلم من ناقص ما يسلم نقطع طرف ولو كان ناقصا هذا الرجل الذي قطع إبهام رجل يمنى وليس عنده إبهام رجل يمنى وقال المجني عليه اقطعوا إبهامه إبهام رجل يسلم نقول لا ما نقطع لأنه اشترط المماثلة في رسم والموضع صحيح أن كل منهما إبهام رجل لكن اختلف في الموضع ولا نعفص الشرط الثالث الاستفاء القصاص بالرابع لا لا ثالث الرابع طيب دقيقة الشرط الرابع أن يؤمن أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أن يمكن الاستيفاء بلا حيف وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه نعم فهمتم الشرط أن يمكن من الاستيفاء بلا حي وذلك وذلك لأن ينصمون القطع, القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه من مفصل مثلا إذا كان من الكف المفصل واضح من المرفق المفصل واضح من الكعب المفصل واضح من الركبه المفصل واضح من الفخذ الورك المفصل واضح كده طيب لو قطعه من نصف الذراع لو قطعه من نصف الذراع في قصاص ولا لا لا ما في ما في لأن قلنا إمكاني للسيف بأن يكون القطع من مفصل، وهذا القطع من مفصل، من مفصل دراع، نعم، هذا قصاص. طيب، قولنا أو له حد ينتهي إليه، وش معنى لو حد ينتهي إليه؟ قالوا مثل مار الأنف، مار الأنف، ومار مار الأنف وما لنا منه، ما لنا منه، الأنف هذا عرض أعلى، وهذا وضروف لين فإذا قطعه من هذا، نعم، يختص من، لأنه يمكن، أولا، لأن اللين له حد والعظم له حد، لا يمكن أن يختص. طيب، إذن يشترط الشرط الرابع، ها، أن يمكن الاستيفاء بلا حي؟ فإن كان لا يمكن فلا قصاص والإمكان نفسره بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه ولكن في المسألة الأولى أن يكون قطع من مفصل إذا كان قطع من غير مفصل المذهب عند الحنابلة لا قصاص لا قصاص لأنه ما يمكن بلا حيث لا يمكن القصاص بلا حي ها؟ وقال بعض العلماء إنه يقتص من المفصل ولا هو أرشو الزائد يقتص من المفصل ولا هو أرشو الزائد للمجني عليه أرشو الزائد فنقول مثل هذا الجاني الذي قطع من نصف الزراعة يقطع من مفصل الكه نعم ويدفع فلوس وش يعوض عن ممكن ممكن عن نصف الذراع ألهو الأرش يدفع النصف على يعني يقوم به وقال بعض العلماء بل يقتص من المكان إذا أمكن وهذا في الوقت الحاضر أعتقد ممكن هو لي. ممكن بس في كل الأحوال ها ما هو في كل الحوالي. المهم يقول بعض العلماء إذا أمكن أن يقتص من مكان القط اقتص، فإذا لم يكن اقتصه من المفصل، ها، ويأخذ المجن عليه أرش، وهذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، لأن الله يقول وجوه لصاص، فما دام متعين ما دام ممكنا فهو متعين، ولو قلنا بالقول الأول إنه لابدكم من المفصل كان كل واحد شيطان، ها. يقول بدل ما اقطعه من من من مفصل الكف ومقطوعني ايدي ها اذهب اعلى ولا تقطع اذهب اعلى ويصل اشد جنايه ها ولا تبتعي. لا لو يقطع من العضد من هذا ها ما عيو ما عليه معلش ما, ما له خصاص وهذا قول لازم صحيح ضعيف جدا الصواب انه أن هذا أن الشرط الأساسي هو أن يمكن القصاص بلا حي سواء كان من مفصل أو من غير مفصل طيب يشترط أيضا هذه شروط, شروط ثبوت القصاص في مدون النفس أما شروط استيفائها هو يشترط لاستيفائه أن لا يتعدى الجاني أن لا يتعدى الجاني وش يتعد يتعدى الجاني يعني مثلا لو وجب الخطر قصاصاً على امرأة حامل، هل نقطع؟ إلى متى؟ حتى تضع لأن هذا خطر على الولد، ربما تنزعج فتسقط الولد أو فيها أم أمراض، نعم فت يسقط منها الولد، فهنا نمنعه. فإذا نقول إن قوله تعالى ولكم القصاص يشمل نفسه القصاص في النفس فما دون وعلى هذا فتغن حياة بالنسبة لقصاص النفس حياة باعتبار أصل الحياة والبقاء وعلى القصاص بما دون النفس يكون المراد بالحياة كما له وقوله تعالى يا أولي الألباب يا أولي, أولي هذه بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر السالم ملحقة بجمع المذكر السالم منصوبة لإيش منصوبة في الياء نيابة عن الفتحة ونصبت لأنها منادا مضاف والمنادا المضاف ينصب وقولها الباب مضاف للي ياء للألباب والألباب جمع لب واللب هو العقد وأطلق عليه العقل لأن الإنسان بدونه ليس بإنسان في الواقع ليس بإنسان ولا يطلق اللب بمعنى العقل إلا ويراد به عقل الرشد والتصرف وليس عقل الإدراك فالمراد يا أولي الأباب يا أولي العقول الرشيدة التي تتصرف تصرف الرشيد وليس المراد بأولي العباب هنا أولي العقول التي يكون بها الإدراك لأن من أولي العقول التي يكون بها الإدراك من كانوا في حساب من؟ المجانين لأن تصرفهم سيئ أليس كذلك؟ فالكفار وإن كانوا من أذكى العالم, العالم وعقلهم عقل إدراكياً لكنهم من ناحية العقل الرشد عفل الرشد سفاه لقوله تعالى وما يرغب عملة إبراهيم إلا من سفاه نفسه سمن بكم عنهم فهم لا يعقلون وقوله لعلكم تتكون ولاكم في القصاص حياة ياألعلباب لعلكم تتكون كلمة لعلكم تتكون للتعليم لعل للتعليم لكن أين المعلل المعلل ثبوت القصاص يعني أوجبنا القصاص وكتبناه عليكم من أجل أن تتقوا العجوان والقتل فإن الإنسان إذا علم بهذا سيتقي بلا شك انتهى الكلام على آيات القصاص وأظن ناخذ الحوائد منه <تصفيق> قال الله تعالى ليس البر أن تولي وجوهه قبل قبل المشق والمغرب ولكن البر من آمن بالله هو من الآخر إلى آخره مستفاد من هذه الآية الكريمة أن البر طاعة الله مطلقا أو أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره أن البر هو الإيمان بالله إلى آخره نعم و من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الله أن طاعة الله عز وجل من البر وليس العبرة بالشكل ليس العبرة بالشكل وأظن أثناء التفسير قلنا إن السجود لغير الله الشرك وأحيانا يكون عبادة وقتل النفس من تباعد الذنوب وأحيانا يكون عبادة، ها؟ بس وجود لآدم الذي أمر الله به الملائكة، ها؟ عبادة، فرقوا وكفروا، وقتل إبراهيم لابنه إسماعيل، عبادة، نعم، لأنه أمر به، هذا أيضا استقبال المسلمين بيت المقدس، ثم استقبال تحولهم إلى الكعبة، عبادة ولا لا؟ إبادة. إبادة. ما يهم أن تسق المشتق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب المهم أن تكون مطيعا لله زوجان من فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر وإثبات الملائكة لقوله والملائكة وإثبات الكتب السابقة في قوله والكتاب وقد بينا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا ما معه الكتاب في قوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والمزا من فوائد الآية وتوب الإيمان بالنبيين عموما وقد سبق أن ما علمنا منهم نؤمن به بعينه والباقي إسمال من فوائد الآية فضيلة اتيان المال على حبه نعم وذكرنا تفسير أن حب الإنسان المال قد يتعلق بعين المال وقد يتعلق بحاجة الإنسان إليه قوله وكلها داخل بالآيات